الجمال وطلعوا الكرش وعصوه يشربوها يبقحوا طوع الأكبادين. رضي الله عنه. الوطن عندهم غالي والعرض غالي. رضي الله. وخارجه لما عرف العدو خروجنا صلى هربوا وتفرقوا في الأمصار أنا صرت بالرعب مسيرت شاف هو ده واجب الأمة فإذا نعم ز بالدينه أولاً أمة لها قائد واحد وحدة الأمة فريضة العالم الإسلامي فريضة وحدة العالم العربي فريضة الأمة كلها على قلب رجل واحد ومرجعيتهم الكتاب والسنة عشان ما يختلفوش. عشان يدركوا ان في ثوابت لا تنازل عن شبر في واحد من ارض فلسطين لا تنازل ما تفاوض ال... ما مفيش حاجة اسمها العرض مقابل السلام ولا والارض مقابل السلام ولا دولتين دولة وحدة فلسطينية عاصمتها بيت المقدس دي مسئولية القادة كلكم راعن وكل المسؤول عن رعياته وربنا يسألهم ما من راعن يسترعيه الله رعية إلا جاء يوم القيامة مربوط ايديه ورى ظهره ما من راعن يستريح الله رعية يموت يوم أن يموت وغش الله إلا لم يرح رائحة الجنة وما من إنسان يلي أمر عشرة مش ملايين يأتي يوم قيامة إلا وديه مربوط ورى ظهره يفك عدل ويوبق جوره إذن قادة العالم الإسلامي والعربي مسؤولون اسال الله ان يوفقهم إلى الطاعة الى القضاء والى على قلب رجل واحد شرف لهم ان يحملوا هذه مأمين. القضيه مأمين. وينفضوا ايديهم من الغرب والشرق لا المنظمات الدوليه ولا الغرب هيقيم دوله ايوه لان مين اللي غرس الكيان ده يا هم, هم. اللي احتل ف... اللي احتل فلسطين فكيف, ف... فكيف احتله هو... فلسطين الانجليزي سنه 18 أطلع. 14 مايو قام الدولة اليهوديه اللي اقامها الفلس... الانجليز والفرنسيون والالمان والايطاليون وفرنسا وانجلترا و... و... وامريكا و... وروسيا هم اللي غرسوه والامم المتحدة اضطرت قرعت اعترفت بالكيان يعني اذا ده خط استراتيجي ثابت واتفاقيات استراتيجية لن يتنازلوا عنها عاوز العالم العربي يستيقظ <تصفيق> يا اخوانا افيقوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ترحمكم الله, الله فلذلك المسألة <تصفيق> وضحة قدامنا وهضحة الشمس في رابعة النهار والمقاطعة الان يجب أن يكون لها دور فاعل انا هستاذ ابن حضرك معذرة م. اول حاجة حضرك معلشي هنركز عليها المقاطعة مقاطعة الثقافية والمقاطعة الاقتصادية والسياسية والمطالب علماء الامة علماء الامه ان يذكروا بالقاده بحكم الله. يبقى لازم العلماء يقولونهم ده حكم ربنا اهو فريضة توضيح حكم الله عز وجل ده مسؤولية العلماء و و وبعدين حضرتك معلش ولازم برده يكون يسمح للناس بتوع المنابر مش يقولوا قضيه ينسوا يعني عاوزين صيحة التخزين اللي بيقول لقضية فلسطين دي قضية احنا مننا ومنها ما خدناش ازاي ده امر الله فينا ارض ادخلوا الارض المقدسة ده كلام ربنا التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على دباركم فتنقلبوا خاسرين يبا إذن لازم نذكرهم يا أخوانا العلماء نبرة بعدين يجب مقاطعة بضائع الدول التي تدعم العدو, تدعم العدو. وأيضا مقاطعة العدو وزفسه وتعليق الاتفاقيات بتاعة الكويز وكذا وفي موقع اللي هو الساس الدكتور صفة صف صف صف مهم جدا لأنه بيان السلع التي وما نقولش بقى لان امن غلابة وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله والخان انا هستاذن من حضرتك يعني هركزوا لو نسيت حاجة حضرتك تقول لها احنا هنقول يعني طبعا اصلاح النفس واصلاح الذريه واصلاح فان امره واحد يعني دي وستصار حتى إذا دعونا يستجيب الله عز وجل لنا يعني أطلب مطعما قد تكون مستجاب الدعوة. لأن إذا لأ استطاع لب... خلي باله. لأن بقول... معركة متدد عبر الزمن. فنحن محتاج. فلازم من أجيال يعني... تتواصل. إعداد الرديف. يعني إحنا الموضوع مش مو... مش, مو... مش موضوع الساعة وخلاص. لا لا. هذا موضوع مستمر. أنا أستاذ حضرتك على الهواء أخذ من وعد من فضلتك إنه نستكمل حلقات قديم إن, إن شاء الله. الله. طب يبقى خدنا وعد. يبقى. ربنا يوفقنا. إن شاء الله أنا... ربنا. حسب الجهد والصحة. إن شاء الله ربنا يعينك ويتقبل إن شاء الله بإذن الله ما الله. <تصفيق> انت الحمد لله الموضوع انت خارج بقلب شباب تماما يعرف الحديث جزاكم <تصفيق> الاخلاص في القول والعلم جزاكم الله خيرا <تصفيق> حقا, <تصفيق> <تصفيق> حقاً وجزا الله قناة الحافظ والقائمين عليها وكل الناس اللي فيها دي يؤجرون الله. يقول صلى ما السهم يؤجر به سلاس صانعه ومنبله أكبر. والرامي بكل من ساهم في اعداد هذا اللقاء هذا يعني طبعا ما شاء الله ما ربنا. فمن مصر. يعمل مثقال ذره خيرا غلى زرة خيرا يرى ربنا وربنا يبارك فيكم إن شاء الله اخواننا اللي في الكنترول اللي وراء الكاميرات المصورين وكل المعدين وكل واحد إن شاء الله ربنا يجعل له أجر وله سهم في هذا إن شاء الله بزد. وجزاك الله خير و... أنت الداعو دي رب فنات رب الحافظة حضر. التي أفردت. ربنا ذلك المقائمين على أمورهم وجعل رب في ميزان حسناتهم. اللهم فضهم ربنا. من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمنهم وعن شمائلهم وفوقهم عزم بعظمتك أن يغتالوا تحتهم واسع الزاقة وحصن فروجهم ويتم عليهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم الله رب السماوات السبع ما ظلت رب الأرضين السبع خلف شتيم ما ظلت. كلهم جار من شريخلقي كأجمعين أن يفرط أحد منهم عليهم أو أن يضغ عليهم عز. وجل وحجلتنا ولا اله غيرك ولا إله إلا أنت وانصر اخواننا على ارض فلسطين وغيرها من ديار الاسلام استغيث بك فاغثهم ونستنصر بك فانصرهم اللهم سدد رميهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم واستر اعراضهم وفك اسرهم وقف ايدي المجرمين عنهم واربط على قلوبهم قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم واطفالهم اللهم اجرهم في مصائبهم خير من خير من رب العالمين ربنا انقذهم فاحملهم جياع فاطعمهم عطش فسقهم مرض فدوهم نسالك لهم وجبات رحمتك واعزائم مغفرتك والغني قيمه من كل بر والسلامة من كل إثم و بالجنة بالجنه من النار اللهم وفق المسلمين لفك الحصار المفروض عليهم اللهم افتح الطريق لكل المعابر اليهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الإسلام عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنة والكفر والفساد والفحشة في بلاد المسلمين اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا قاتل المجرمين لها الحق وجعلهم جزاء عقابك اللهم انزل الكتاب وجه سحب هازم الاحزاب اللهم هزمه وازلزلهم اللهم ارح منهم البلاد والعبناء. الله مكفنه وماته محمد بمشيئته رب العالمين عمين. اللهم امين نزاكم الله خيرا حقا لا لا ليس هناك تعليق بعد هذا الدعاء الطيب مبارك قضية أستاذنا العالم الجليل أستاذ دكتور جمال عبد الهادي شرفت وساعدت بأن أجلس بين يديه متعلما منصطا وأرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الكلام يعني أثر فيه وأثر فيكم وأن يجعل هذا التأثير بركة في حركتنا في حياتنا مع اولادنا مع كل من نتعامل معه حتى ينصرنا الله عز وجل ويعني ختاما نشكر من شكرهم استاذنا الفاضل اخواننا جميعا في قناه الحافظ ونشكر اخونا الفاضل فضيله الشيخ كامل احمد على هذا التشريف ونختم بتلاوه طيبه مباركه فضيله الشيخ كامل وبختام القران يعني هستاذنك بس لان احنا طولنا شويه عليهم في الحلقه اللي جايه فمعلش يعني نحاول الله يكرمك يعني القران لا يمل والقران لا يشبع منه وصوتك النادي يعني نتمتع بيه ولكن عشان بس ايه الضيوف اللي في الخارج اللي اتاخرنا عليهم بنعتذرهم على الهواء معذره ويعني بنعيد اعتذرنا مره ومره على اقوالنا اللي اتصلوا بينا وطولنا عليهم على التليفون واعتذرنا لهم ونرجو ان يسامحونا وان شاء الله نتواصل معكم في حلقات قادمة نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم فسلام الله عليكم ورحمه وبركاته لأسمى مكان حياة القلب بالقرآن القلب ونور الدرب بالقرآن به نحيا في كل زمان به نعلو لأسمى